بحر بحر إن الأخوة بحر بحر ان بحر مثلما للماء بحر ان اتحدت قطره مع قطره أصبح لدينا بحر مليء بالماء الصافي وان اتحد أخ مع أخ أصبح لدينا بحر مليء بالمحبه والصداقه والالفه فلنعمل يا أخو على تكوين هذا البحر عالم بحر حفل وعيا وقطوة عالم بحر الأخوة حفل وعيا وقطوة وفريق من حياة لحياة الناس ثروة وفريق من حياة لحياة الناس ثروة متعة فيها ثقافة تجعل الوقت بنا وتواصل رشيد لقلوب كالسماء متعة فيها ثقافة تجعل الوقت بنا وتواصل رشيد لقلوب كالسماء إنه بحر شباب فعلينا موذعين ومحطات نجاح قائنه بحر شباب عين مبدعين نجاح نجاح تلهم المستلهمين ومحطات نجاح تلهم المستلهمين حبر الروايا وجوهه وفريق من حياتي من حياتي الناس تروه فيه مشروع دروب لابتكار الامنيات وإخاء عملي يتعدى الكلمات فيه مشروع دروم لابتكار الأمنيات وإخاء عملي يتعدى الكلمات بالإرادات القوية تتوالى الخطوة بخطى أو ضاح رؤيا تتنامى الخطوة بالإرادات القوية <توالي الخطوات> بخطا اوضح رؤيا, <توالي الخطوات> رؤيا تتنامى القدرات <توالي الخطوات> بخطا اوضح تتنام القدرات تتنامى القدرات